بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تنظرون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما يجعل الله لرزل من قلبين في جوفه وَمَا جَعَلَ أَزْوَيَاجَكُمُ اللَّائِ تَذْظَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأُولُو الْأَرْحَانِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا إِلَّا أَنْ تَفَعَلُوا إِلَى أَوْلِيَانِ ذلك في الكتاب بمثلا وإذ اخذنا من النبيين ميراثه ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى ومِنك وَمِن نوحٍ وَإدْرِي عِى بَرَمُوسَا وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لَن يَسْأَلَ الصَّالِحُونَ عَنْ سُبْقِهِمْ وَأَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فانزلنا عليكم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله غليبا بما تعملون بصيرا إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِنْ زَاغَتِ الْأَبْصَرًا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَضُنُّونَ بِاللَّهِ الضُّنُونَ أ كب تُ ل المُؤمنون وزل وَإِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا مُرُورًا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 إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُنَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَىٰ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُونَا قُلْ لَنْ وإنفعكم الفرار إن فرات من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْرَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا وَلَمَّا يَأْتُونَا الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا لَمْ أَشِحَّ هَثًا عَلَيْكُمْ فَإِذَا جُنَّ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُشَاهِدُ عَلَيْهِ من الموت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 أحصبون الأحزابَ لم يذهبَابُ وَئة الأحْزابُ يدّون لَ أَ النَّ غُم بَدَ ف الأرادِسِ يسألون عن أنبائكم ولو كاملوا فيكم ما قرتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسرة حسنة إسوة حسنة لمن كَانَ يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا بِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّزَلَ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْإِيمَانَ وَالتَّسْلِيمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى وَمَن يُبَدِّلُهُ تَبْدِيلًا لِّيَشْزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ عَلَيْهِمْ الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ أهل الكتاب من صياصيهم وقذف وقذف في قلوبهم الغب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا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 يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وأسرحكم سراحا سراحا جميلا وإن كنتم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 يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقل تمنكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَوَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيْمًا يا نساء النبي اصْنَعْ نَكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِلَى تَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْرَعْنَ بِالْقَوْلِ فيطمع فل تَخبَانَ بالِالقَوِْ فَيَقُنَعَ النَّدِي فِي قُنْ بِهِ مَغُ وَكَُّ قَوْلًا مَعْرُ فَ وَقَرنَ في ولا تبرجن تبرجا جاهلية اونا واقموا الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله غوا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 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادِبين وَصاد قُغةِ والصمابِرين وَصَّابِاتِ وَالْخَااش عينَ وَْمُتَصدّقينَ وَْمُتَصدّقاتِ والصُائمين والصَّ وَائماتِ وَالحَامفِ بُينَ فوجَكُم وَالحافِضاتِ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 وَلَا كِيَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذْ يَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ لَهُمُ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَلَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضل وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسك عليك زوجك واتق الله وتخفي وتخفيه في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أم والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطنا ذو شنا كان لكي لا يكون على المؤمنين حرج في لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان عملا بي من حرج فيما فرض الله له سنة الراهي بالذين خلو من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسانات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد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 والالَّذِي يُصَلّ عَلَكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِ يُخْرجَكُمْ مِن نَبُّلُ مَاماتاتِ إِلَ النُور وَكَانَ بِالْمُؤمِنينَ مَحيم تحيتهم يوم ينقلونهم سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلنا وماك شاهدا ومبشرا ونبيرا وداعيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطْئِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن قبل ان وَن طَلَّقْتُمْ غُنَّى مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وسرحوهن. صاحا جميلنا يا ايها النبي قلنا لا احلل ما لك ازواجك اللاتي رايت اتظونه وما ملكت يمينك وَلَا مَلَكَةْ يَمِينُكَ مِنَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَوَئِنِكَ وَبَنَاتِ خَوَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إن, إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ وَنْ يَسْتَنْكِحَا خَالِصَةً قَالَتْ صَوتًا كَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَمُونَ عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَا نَكَتَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونُوا عَلَيْكَ حَرَجًا وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن بتغيت منهن عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا ولا ما يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله هو عليم من لا يحل لكن سَاءَ مِن بَعْدُ وَلَا أَنْتَ بَدَّلْنَا بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُنَا إلا, إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وكان الله عِنْدَ اللَّهِ وَلَا كُلُّ شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعامه من غير ناظرين انها فادخلوا فإذا طعمتم فانتشرون ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 إن تبدو شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم لا جناح عليهن فيه ابن ولا ولا اخوانا ولا ابناي اخواننا ولا ولا ابن اخواتهم ولا نساءنا ولا ملك على ما ملكت أيمانه واتقين الله إن الله كان على كل شيء سهيدا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُخِيْنًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِدِينَ والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدني يدنين عليهن من شلابيبهم ذلك أدنى أن يُعفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ين تَهِلم فكونَ والَّذَ فيِي قُل بِجِ والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعوني اينما انتقفوا اخذوا وقتلوا تقاتيلا سنة الله في الذين خالفوا من قبل ولن تجدن سنة الله اسألكم عن سوء هم سعيرا خالدين فينا أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقول اطعمنا الله واطعمنا وسونا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراؤنا انا فاظننا ربنا ا انتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا ايها الذين امنوا الذين آذوا نوسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه يا أيها الذين آذوا وقلوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وينفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إِنَّا عَضْلَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقَنَ مِنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُومًا يدب الله المنافقين ليؤذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات